شبعش أبو عاش الله عمر لما شبعش أبو عاش الله عمر لاش عم إسرائيل ويغطواهم متراهم وهم عقروا أربعين بتشعراتهم وحكوة الشبعة لا تقلقها هير اوثم لما شبعة شبعة شبعة كما شعن الدواء شامرات شبعة يامين أقول كنت لمسك شبعة يامين لا شبعة شبعة وعشبعة كنا قد عثب أربعين بثيش أيام يماتوا ما شع... يا يم... شعراته ما هكذا <تصفيق> فارخوا رأسه لعام إسرائيه للتراء وهم قداشين هيا من ما إلا ما يتباتح هكذا موعد ياما ما قداشين لعام إسرائيه كذا الشيك بالوالتراء في دهراء بيهو لحادهم فنشد بس برخول و لا تولا فرنامتا روح اتشال ايوم ما اخذیم فهلو قد اخذو نشام اخذو و ای حد شام اسرائيل درس این ای و ایام ما ایلو هم ایام دلاشیم شا نحنو صبر امامر من ایم لیم כדי לקדש את עם ישראל שיקבלו את הדהרות. הגודש ברוך הוא בחר בעם ישראל. ומטמונים של הגודש ברוך הוא. ומטמונים של הגודש ברוך הוא. וברא שמיים מורס. כמו עבד בשמיים יש טוהרים. نجتمعون كما يمين مدهومات كما بيمين كما, كما يشدقون بكل مين يشدقون أم وكل, وكل ما شباركو لا بحر لا حمش شاك انياني شو موقانا له يا ياثر سعرات جنيان اخوذ شامعي معارف جنيان اخوذ ابراهام اوهين موشهو ابشه اللهم اسرائه اسرائه ليف جنيان اخوذ عميسرائه جنيان اخوذ أصدقائنا لدينا أصدقائنا لدينا أصدقائنا هذا الشعور لا نحشب أصلاب كلهم هذا الشعور نحشب كما كشف وهي أكاث فارخ ومشتعشق رقعهم عم إسرائيل عم إسرائيل هم يقاريم لفنه أكادش فارخون ما نحن وعنين ببرك כל הציבור הזה, כל אלו שבאו להשתתף, אני בגיל מאה שם. (מחיאות כפיים) בהתימנים כולם תאריך. אני היחיד שיש לי תאריך. يجب علي <ألني> أباه موحاة أباه أحسن لي ورأى أباه الشام شأنني لا أشكح هذا شهيان موحاة وأنا أحب كل عام بيوم شكدنتي شأنني أحب حلاني دوثئي حريضهم لا معناناتهم عليهم بارا كلام ومفرنس كلام نحن لو مفرنسيهم أفا أخذ سلعلك أثن إعلامي شراتي ليدبرين لو يسنع أفا أخذ من البناشا الثناء ومحشوبة الرؤوس في المطمطمات هلاف ام هلافنا حفظ كما شب تاريخ ايه الحيم ايه الحيم اني ياثر بريم الكلام اني ياثر بريم الكلام شاعني كما بكيل شمونا عند مياه سناني لما شعلينا بكلام إما التورا سألي إدبارين التسنى أفأخوذ ما التسنى أفأخوذ التسنى أفأخوذ التوم الدم دائما أليه بشلوكا لا يوجد رفوعات لكل أحد وآحد ليش الرسالية بري لا لسنات كتب بطارة واحدة دعاً أخوكم أخو باش القائب للشيني أنا مرقش إميشميش هو قائب لا أنا مرقش القائب للشيني ربا أخوذ بالروفع إميشم ماشلوخا الرجل سلانو قائب الرجل شلشتها كوابتها وانه مرقش كالو شنهم كواف كأخوه سرخنيات كأخوه سرخنيات ايتب كل اخد واخد اني مش اصالي روح اني سمع واني محلة اني اتماحلة واني سمع لما وشليح ما يقالش مرقون ورق شليح إن عفع خوضي وخوضي هالذيقل الشيمي من البناء قدوب قرور هالجابر شير تحب أدام هادوما قلاله ده همو بضا يحب أدام إله هالقرش بارقون يحيد وميوحار نحن باية يودعي من شاء الله بين باوا علم هذا بين باوا علم أبا افا نبرح أنا ويبتك الشريمني بزمان شوايا طيلين اختهم اتتدربت طيلين انا بذيانين نعزت معه بالتوش علي ابانيا بروح معك قانش بارخو وقانش بارخو بكل مجم قليلا بلوزت معه <تسجيل> لا تذكر المدوش العيواني لا بحيد أنا لا بحيد بشمعة أبوان مشا متحد ولا بدح بالشم مشا الدائق ولا بدح بالشم مشا الثاني اللد... مش مش... مش ولا بدح بالشم أنا أمر لكلهم شأني بري بكل شيء يعني بالليد من كل التباري محيزي وعني شبراسة شبك محرب شعني هاي الكلاهام اني رسك كلنامي وبرهين اني بقى ملك احدي طار ازمدي طار للربعة وجعتني جمع لفؤنا حتى ماني مرتي ماش لخان وماراً ليل ومرتي الليل ونوه وشم اتتوه وشم لشام ارآلو ونخنص لفا نعي مشعور كم ماتمان ونخذتها اخرى ورفض ما رفض لي مارش بخان ومرتي اني باري اني باطي لفار خير أنا <تفق> <تصفيق> <متحدث> مبارك كل عام بلنابشان كل عام سفارشاني هن دوافت كل عارة إسرائيل